إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كادمة خافضة الوافعة إذا رجت الأرض رجا ورست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا عصفح المشامة ما عصفح في جنة من, من على متكنين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون Then come وطلف منضود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مططوعة ولا مموعة وفرش الشمال ما عشَب الشَّمال في سموه وحميم وظل من يحمون لا بارده ولا كريم إن Shari على أن نبدل أمثالكم ونرشفهم في ما Oh. Mm -hmm. أفرأيتم النار التي تغرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن at all. به هذا الحديث What's the use